119. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبينه 110. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله 111. وما كان الله ليضيع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 وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ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 111. وعذ ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين 112. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم 111. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين 112. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات 113. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا 114. إن الله على كل شيء قدير 112. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد وَإِنَّهُ 113. وإنه للحق من ربك 114. وما الله بغافل عما تعملون 115. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر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 إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ ورحمة